وانهم مانعتهم ح ص و ن ه م من الله ف أ ت ا ه م الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم ب أ ي د ي ه م و أ ي د ي المؤمنين فاعتبروا يا اولي ا ل أ ب ص ا ر ولولا أ ن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في ا ل آ خ ر ة عذاب النار ذلك ب أ ن ه م شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب ما ق ط ع ت م من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أ ف ا ء الله على رسوله من أ ه ل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبني السبيل كي لا يكون د و ل ة بين ا ل أ غ ن ي ا ء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا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 والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا و ل إ خ و ا ن ن ا الذين سبقونا ب ا ل إ ي م ا ن ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آ م ن و ا ربنا إ ن ك ر ؤ و ف رحيم الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتموا لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتموا لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون لئن أ خ ر ج و ا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ل ي و ل ن ا ل أ د ب ا ر ثم لا ينصرون ل أ ن ت م أ ش د ر ه ب ة في صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفقهون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 هو الله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون